ف نَسْأَلًا الذيذينَ أُْسِلَ إلَيهِم وَلَنَسْأأَلًَا المُرسَلين فَلَنَكُ الصَّنَّ عَلَيهِم بِعلْمِ وَمَا كَُّ غائِبِين وَالْوزنْنُ يَمَائِذن الحَق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 قَالَ أَظِرنِي إلَ يَوْمُ بَثُون قَالََ إِكَ مِنَ الْمُظَرين قَالَ فَبِمَا أَغْوتَنِي لَ أَقُغْدَّ لَهُم صِاطََكَ ثُمَّ ل آتَِّهُم مِ بَيْنِ أَذهِم وَمِنْ خَلْفِهِم وَن أَمَانِهِم وَعَ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَِيد أَكْثَرَهُم شَكرِرين قَا خُرُج مِنْهَا مَذْظُمَم مَدُحُورَ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 وَنَادَاهُما رَبُّهما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ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 فَإِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا خوفی امت مبیلی کل مدتانس فَإِذَا الدَّارُ قُفِئَتْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا أُولَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ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 جَهَنَّ مَ مِهَادُ وَمِنْ فَووقِهِم غَوش وَوكَذَلِكَ نَجذ الظالِمِين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 تومها بما كنتم تعملون وانا النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَلَعَنَتْ اللَّهُ على الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَرَأَيْنَهُمَا حِجَابًا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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ أَهاءُ ل إَِّذينَ أَق سَمتُم لا يَناَالُهُم اللهَّهُ بِرَرحمَ أدُخُلُجََّةَ ل خَوْفُنا لَكُم وَلَا أَنتُمْ تَحزَنون وَنَذَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن أَفِيضَ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى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 إنه لا يحب المعتدين وَلَا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين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 وَبَلِّغكُمْ مِسَالاتِ رَبّ وَأَ صْرَح لَكُم وَأَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تََّمون أَواجِبِتُم أَنْ جَأَكُمْ ذِكُرُ مِرُوَبِّكُم عَلَ رَجُل مِنْكُم لون ذِرَكُمْ وَل تَتَّقُ وَلَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا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 بَذْكُر أَلَ اللهَّهِ لعَكُم تُ فِحون قالَاوا أَجِتَّنَ لنَ عَبُودَ اللهَّه وَحدَهُ وَنَذَ مَا كانَ يَعبُدُ أَبَونَ فَتِنَ بِمَا تَعدُونَ إِكُ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 لما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا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 فَتَول عَنْهُم وَقَاياَا قَوْمِ لَ قَدِأَ بِلَْتُكُمْ لِسَلَةَ رَبّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِ لا تُتحبُّونَ النَّ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 بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فَأَنْجَيْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعيبا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 وَمَا أَْرسَل النَّافِي قُرِيَة مِن النَّبِين إِلَّا أَخَذْن أَههَا إِلَّا أَخَذْنَا أَهَّ بِالْبَأسَِ وَظَرَّ إِلَ عََّهُم ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاؤُنَا الضُّرُّ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ دَوْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 افا امِن اهلل قرآ ان ياتيهم باؤسن بيات وهم نائمون او امِن اهلل قرآ ان ياتيهم باؤسن ضحا وهم يلعبون افا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ على قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ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 لا أقطع أن أذيكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إن إله ربنا منقلبون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 وَقَا الْمَلَؤ مِنْ قَوْمِ فِيعَوَْ أَتَذَرمُوسَا وَقَوْمَهُ لِ يُفْسِدُ فِي الأأَرْرض وَيَذَرَكَ وَآالِهَتَك قَالَسَنُ قَتِلُ أَبِنَا أَهُم وَنَسحئينِ سَأَهُم وَإَِّا فَووقَهُم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 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لنا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا إِنَّ يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما ابِ مِن آيَةِ للتَسحَرَ ن بِهَا فَمَا نَحنُ لَك بِمُؤمننين فَأَسَلناَا عَلَيهِ مُُّوفَانَ وَجَرادَ وَالقَُّ لَوضَّّ فَادِعَوَّمَ آياتاتّ فَ الصَّاتٍِ فَسْتَكبَ وَكَانوا قَوْمَم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 وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْعَوْنِ وَقَوْمِهِ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ ٱلْأَصْنَامِ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ما هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارً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 119. وإن ربك من بعدها لغفور رحيم 110. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 111. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فَلََّا أَخَذَتْهُم الرَّجِفَةُ قَالَ رَبِّ لَ شئتَ أَهكْتَهُم مِنْ قَابِلُوا وَإِيي أَتُلِكُ نَ بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاُ مِنَّ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 فَبَدّن الذي نَظَلَموا مِنْهُم قَوْلًا غَيْعَ الذي طِيلَ لَم فَأَرسَلناَا عَلَيْهِمْ رِجِزَم مِنَ السَّماءاءِ بِمَا كانَوا يَظلمونون اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم وَكَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 وُذُ مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى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 112. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 113. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم لَا حيث لا يعلمون 114. وأملي لهم إن كيدي متين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 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَاديَّ لَهُ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 قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ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 فَلََّا أَثْقَلَ الذَّع وَلهَّه رَبَّّهُ مَالَئِ آتَيتَنَ صَالِحًاَّ نَكُونَّ مِنَْ الشَّكرِرين فَلََّا آتَهُ مَا صَالِحَن يَعَ لَهُ شُرَكَ أَفِيمَا آتَهُمَا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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ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 قُلِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا يَنزَغْ نَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم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 إِ الذيذينَ عدَ رَبِّكَ لا يَسْتَك بِرونَ عَن يبادتِهِ وَيسَبِّحونَهُ وَلَ